والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما ما به ولكن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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرُورَ وَإِذْ قَالَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَرْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إن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 لإخوانهم إِلَيْنَا لإِخْوَانِهِمْ هَلُمُّوا إِلَيْنَا يَأْتُونَ البأس إِلا قَلِيلا أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ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 وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتوا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن, قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدا فما لكم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 غير ناظرين اله ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم, فانتشروا فاذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق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 وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجد كبرا انا السبيل ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا